بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد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 إِنَّ اللَّهَ رَبَّنَا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 لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سميع الله لمن حمد ربنا.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 ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم فرج عن اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم فرج عن اخواننا المستضعفين في كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا ذا الجلال والاكرام